وتحسبهم أ ي ق ا ب ا وهم ر ق و د ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ب ا س ق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بعثناهم بينهم قالوا قائل ق ا لبثتم ل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم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 لي فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى ان يهديني, وقل عسى أن يهديني ربي ل أ ق ر ب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وازدادوا تسعا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 من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا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 إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة ان يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 فلما بلغ ما جمع بينهما نسيا حوتهما فتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غدا انا ل قد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أ رايت إ ذ اوينا إ ل ى الصخره فان و ت ل أ ن س ا ن ي ه إ ل ا ا ل ش ي ط ا ن أ ن أ ذ ك ر ه و ا ت خ ذ س ب ي ل ه ف ي البحر ع ج ب ا قال ذ ل ك ما ك ن ا ن ب غ ي ف ا على آ ث ا ر ه م ا قصصا ف و ج ي ع ب د ان م ع ب ا د ن ا آ ت هناك اثاره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 سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صدرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر ز عليه قطرا فما اطاعوا أ ن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا جاء ربي جعله دكاً وكان ع جعله د دكا ربي وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا, وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً